أو الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربما بكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث فمنهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله as I تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَق ق مَِّ غزَ جَ وَبَ تَمِهُمر جَنًا كَر وَْنِس I'm بِهِ قَيِّبُونَ لَا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 ثم ألا تقصطوا في الليث ما تنقح ما طاب لكم تنقح ما طاب لكم من نزائم الناس تُمّ أَن نَصْدِلُوا فَوْقَ عِظَةٍ أَوْ مَا ملكت ولا تؤتوا السفاء أموالكم التي جعلوا حروفا ولا تؤت ما عروفا، وبتلوا حتى. فَمَا خَطْبُ فَإِنْ بَلَغُنَّكَ خَفِ إِنْ آنَسْتَ مِنْهُمْ رُشْدًا كلوا إن ربو وبذار أي ومن كان غنيا فل يستعف ومن كان فقيرا فريا قل do نصيبا مفروضا وإذا عضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فر يَرْزُقُقُ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَطْعَمْ الَّذِي لَوْ تركوا وقال فيهم ذر يتوضع فانخافوا عليهم فليتقوا الله وَإِذَا أَصَابَ الرِّقْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَرِّزْقُوهُمْ مِنْ محروفا وليخشى الذين ذا اتركوا من خلفهم لا <تصفيق> الله. إِنَّ الذَّكِيرَةَ يَكُرُونَ أَمْ وتا يوصل ولينتت واحد فلح نفس ولي ايدي لي فل لعيد من سدس مما ترى تأي لم يكن له ولد وغرثموا آواه فلي أم من ضلو كان له اخ وصلفني أم من أني أم بجد سود وسمن با أدي بها فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق I'm